وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه من حديث ابن عمر شروط وجوب الزكاة شرط وجوبها خمسة أشياء أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر فإن لكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده وهو مذهب سفيان وإسحاق وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المندري وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح ولو مكاتب قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور وعن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة روى ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة قال في الشرح بغير خلاف علمنا ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة ليس في الدين زكاه وعن ابن المسيب زكيه إذا قبضه لسنة واحدة وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان لحدهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه ما أبو عبيد وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح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 رواه مالك في الموطئ بمعنى الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة رواه الترمذي وروي منقوفا على عمر وهو في خمسة أشياء في سائمة بهمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا ويمنع وجوبها بين ينقص في الأموال الباطنة رواية واحدة لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ربه أبو عبيد ولم ينكر فكان إجماعا وفي الأموال الظاهرة روايتان ما يمنع وهو قول إسحق والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي قاله في الشرح ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه ولو لم يوص بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط أحدها أن تتخذ للدرج والنسل والتسمين لا للعمل قال أحمد ليس في العوامل زكاة الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاء الحديث وفي آخر أيضا إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاء شاءة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوم نصاب الإبل وزكاتها الثالث أن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاء ثم في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين فتجه بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذع لها أربع سنين وفي ست وسبعين ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين فياستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حيد وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم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 فإذا بلغت ستية وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون الأنثى فإذا بلغت ستية واربعين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستية وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان لطروقة الفحل فإذا زالت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في مواضع فصل في نصاب البقر وزكاتها وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصطيق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة الحديث رواه أحمد فصل في نصاب الغنم وزكاتها وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الضباء قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الأمكنة أربعون وفيها شات لها سنة أو جذعة ضأن لها ستة أشهر لقول سعد بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي شيء تأخذان قالا عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود ولأن هذا السن هو المجزء في الأضحية كذلك في الزكاة وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شيا وفي أربع مئة أربع شيا ثم في كل مئة شاة لما روى أنا في كتاب الصدقات وفي سائمة الغلم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإذا زارت على عشرين ومئة ففيها شاتان فإذا زارت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شيا فإذا زارت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها رواه أحمد وأبو داود فصل في الخلطة وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكياك الواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة إطن وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاء لكل واحد أربعون فيلزمهم شات أثلاثة ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شاء ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله على غير المشية ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها قاله في الكافي ما لم يكن المال سائما، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. باب زكاة الخارج من الأرض. أجمع على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. تجب في كل مكيل المدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة. والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتات والبطيخ ونحوه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظه نصف العشر رواه البخاري ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدق متفق عليه ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما قاله في الكافي. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف فيها وقد روى موسى بن طلحة أن معادا لم يأخذ من الخضر صادقة وروى الدار القطني عن علي المرفوع ليس في الخضروات صادقة وله عن عائشة معناه وروى الأثرام بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبل له حيطان فيها من الفرسك والرنبان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر هي من العضاه كلها فليس عليها عشر والفرسك الخوخ وإنما تجب فيه ما تجب بشرطين الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاث صاع لأن الوسق دون صاعا إجماع لنص الخبر ورواه أحمد وابن ماجه وبالأراضي بستة وستة وربع وبالرطل العراقي ألف وست مئة وبالقدسية وسبعة وخمسون وسبع رطل لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون خمسة أو صادقه رواه الجماعة الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدى صلاحها لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس قاله في الكافي معنى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ويخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود فلا زكاة فيما يلقط لقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يهب له نص عليه أحمد قال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة فصل في إخراج زكاة الحضوب والثمار والخرص ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة النصف العشر لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا لما روى الدار القطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبا وتمررا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما فلو قال فوأخرج رطبا لم يرزئه ووقع نافلا لما تقدم خرص الثمر وصلنا للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدى صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قالوا في الشرح وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقوض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية العشر في غلاتها والخراج في رقبتها وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وما جل عنها أهلها خوفا منا وما صولح على أنها لنا ونقضها معهم بالخراج وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك زاد وغرم مما نقص وهذا منافل لموضوع العمالة وحكم الأمانة وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار وفي العسر العشغ ونصابه 160 رطلا رطلاً عراقية نص عليه لحديث عمري بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يطوعون قال لا بل أخذ منهم وروى الجوز عن عمر أن ناسا سألوه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإن نجد ناسا يسرقونها فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم والفرق ستة عشر, عشر, عشر رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة يصرف مصرف الفيء نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي إن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتا بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مئتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله فقال أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة الربع العشر متفق عليه إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم صدقا رواه أبو عبيد وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعة دينار وتسع دينار بالدينار الذي زنته درهم وثم درهم ونصاب الفضة مئتا درهم لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة آواق من الوارق صدقه رواه أحمد ومسلم عن جابر والأوقية أربعون درهما والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم عاشرات الدراهم سبعة مثاقيل ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة ولا زكات في حلي مباح معدل لاستعمال أو إعارة لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة زكاته إعارته وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إجابة الزكاة في الحلي. وتجب في الحلي المحرم كأنية الذهب والفضة لأن صناعة المحرمة لأن صناعة المحرمت كالعدم. وكذا في المباح المعدل الكري أو النفقة إذا بلغ نصاب وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ الاستعمال أو إعارة لصرف عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل ويخرج عن قيمته إن زالت عن وزنه لأنه لا أحضر الفقراء فصل في حلية الرجال والنساء وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف وتجب إزالته كسائد المنكرات وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه وجعله بخنصر يسار أفضل قال الدار قطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمين وفي البخاري من حديث انس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا، وتباح قبعة السيف فقط ولو من ذهب قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة والجوشن والخودة قياسا على المنطقة لمساواتها معنا فوجب أن تساويها حكما والجوشن الدر والخودة البيضة، وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفاجة بن سع سعد لامره صلى الله عليه وسلم عرفاجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن ينتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود الحاكم وكذا ربط الأسنان. روى الأوث عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب لا الركاب واللجام والدوات ونحوها فتحرم كالآنية ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال لعموم حديث أحل الحديد والذهب الإناث امتي ولعدم ورود الشرع بتحديده وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر واليقوت والزبرجد لعدم النهي عنه وكلها تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه ونقل مهنا عن أحمد اكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ويستحب بالعقيق لقحل حديث تختم بالعقيق فإنه مبارك قال العقيدي لا يثبت في هذا شيء وذكر هبد الجوزي في الموضوعات باب زكاة العروم وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا حكاه ابن المنذر إجماعا وعن زمرت بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو دهود فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا واجب ربع العشر وإلا فلا احتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه لحماس أد زكاة مالك فقال مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها وأد زكاةها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع وشراء لأجل الربح ولا عبرة بقيمة آلية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة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 أغاهر حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية زكاة المعادن وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض روى الجوزجاني جاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العتر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان قاله في الكافي ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم باب زكاة الفطر تلو أول ليلة العيد فمن مات أو أعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه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 على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجمعة. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته لأن النفقة أهم فيجب البدء بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي بعد ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفق وتلزمه عن نفسه وعن من يموله من المسلمين كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدار القطري فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة، فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للعربي حين قال من أبض قال امك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال, قال, ثم من قال أباك. فأبيه لما سبق وحديث أنت مالك أنت ومالك لأبيك فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث ادوا صدقة الفطر عن من تمولون وروا أبو بكر عبد العزيز عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عما جرت عليه نفقتك وعنه لا تلزمه في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح وحمل نص أحمد على الاستحباب لا على من استأجر أجيرا بطعامه عدم دخوله في المنصوص عليهم وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يجبها على الجنين وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرح فصل إخراج زكاة الفطر والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هو زكاة الفطر وتكره بعدها خروجا من الخلاف ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور فإذا اخرها بعد الصلاه لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله ويحرم تاخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته وكان عليه الصلاة والسلام يخسمها بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمه على الصلاه بتقديمها على الصلاة للاستحباب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 صاع دمر أو زبيب أو بر أو شعير أو اقط لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من اقط متفق عليه ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينه من حديث أبي سعيد الأوساع من دقيق قيل لابن عيينة إن أحد لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدرقطي قال المجد بل هو اولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النوى ويخرج مع عدم ذلك مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا لانه لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى ويدوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه وبها يقال مهلك وأصحاب الرأي, وأصحاب الرأي وابن المنذر وأنه يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه باب إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه وآت الزكاة ولهو تأخرها لزمن الحاجة نص عليه وقياده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصله والجار في معنى ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز ومن جحد وجوبها عالما كفر وله أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زمال الملك صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كصلة، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرمة. ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة وأن يفرقها ربها بنفسه ليتاقن وصولها إلى مستحقها لأن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجه ويقول الآخذ اجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه فصل في النية في الزكاة ويصرط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنية ولا يجزئ إنه صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقة ولا تجب نية الفرضية اكتفاءا بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا ولا تعيين المال المزكى عنه فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاء لأن التعيين لا يضر قاله في الكافي. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نيه الموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النيه بزمن يسير جائز وإلا نوى الوكيل ايضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة نقل الزكاة من بلدها والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذ منه رواه أبو عبيد تعجيل الزكاة ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباسي صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف قال في المغني بغير خلاف نعلمه فإن تلف النصاب أو ناقص وقع نفلا للقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ضواه أبو داود ولا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتة واقف مصاحف قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم الثاني المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين رواه الترمذي فدل على أن الفقر أشد فيعطى كل واحد منهما ما لم يتم به كفايته الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاتا ويعطيهم عمالتهم الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل اسلامه ترغيبا له في الإسلام وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينه بن بدر الفزاري وعلقمة بن عرافة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعونا فقال إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم متفقون عليه قال أبو, أبو عبيد القاسم بن سلام وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة أو يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا ديل صالح وإن كان غير ذلك عابوه روى أبو بكر في التفسير أو إسلام نظيره أو تبايتها ممن لا يعطيها لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم اعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة اليه لا لسقوط سهمهم لانه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال الخامس المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب ويجوز ان يفدي بها اسيرا مسلما نص عليه لانه فكر رقبه السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه واعسر لدخوله في قوله تعالى والغارمين وعن أنس مرفوعه إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي ذم الموجع. رواه أحمد وأبو داود وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها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 ويتوجه أن الرباط كالغزو ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني طواه أبو داود وابن ماجه فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه الغزوة وأبن السبيل ما يوصله إلى بلده والمؤلف ما يحصل به التأليف إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه متفقون عليه ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاء لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعات بن الزبير أو نجة الحروري قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عزرهم وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عذل فيها جار. قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخموص قال ادفعها إليهم وقال سهيل بن أبي صالح نتيت سعد بن أوي قاص فقلت عندي مار وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قال ادفعها إليه فأديت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي والأوزاعي فصل في من لا يصح دفع الزكاة إليه ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وقال ابن المندري أجمع على أن الذمية لا يعطى من الزكاة ولا للرقيق لأن نفقته على سيده قال في الشرح ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلافاه ولا الغني بمال أو كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه أحمد رواهما أحمد وأبو داود ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه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 لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم اخرجه البخاري ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه ولا لبن هاشم قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافة وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. حكم دفع الزكاة لغير أهلها فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئت ما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وقال للذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا اجماع يخرجهم ولحديث زينب وفيه تجزء تجزء صدقت عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجولهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة رواه البخاري فصل في صدقة التطوع وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تضفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وحسنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعذر تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه لا سيما سر لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل قال صدقة في رمضان رواه الترمذي.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 وحديث ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه وذوي رحمه فهي صدقة وصله لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وذي القربة وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد وغيره ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه آثم بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلة وأبدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت ابصر رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن وافقه عياله على الايثار فهو افضل لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر رواه أبو داود وكلها لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة نص عليه لأنه نوع إضرار به وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه الصدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء وقال صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب على نص أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الايه